وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعْثْنَاهِمْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاءِ مَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَلِيَ إِذَا فِي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ الْقَوْمُ مُجْرِمِينَ جاءهم الحق من قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين أأنا موسى أتقولون للحق هذا ولا يفلح قالوا 111. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وَقَالَ 112. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم 113. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما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 آمَنْتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَأَنْجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَخِئْ إِن تَبَوَّأَ آلُ قَوْمِكَ مَا بِمِصْرَ بَيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَ اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون